وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنُؤْمِنَ بِذَلِكَ أَبَدًا قُلْ بَلْ لَوِ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّ عِلْمًا عَن غَيْرِ بَيِّنَةٍ لَّيَخْدَعَنَّنِي ۚ لَا يَحْدُثُ عِندَهُ الْقَوْلُ لَوِ اتَّخَذَ عِندَهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ سُلْطَانًا فَتَضِلَّ عَن حَقِّهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيًّا ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم رَسُولٌ وَلِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ جَعَلُوا آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجِزِ الْأَلِيمِ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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نُدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلٌّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي صَرِقٍ جَلِيلٍ أَسَرَّ عَلَ اللَّهِ كَرِباً أَن تُنْبِئَهُ بِالْأَنَامِ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 وَمَا شَاءَ نَقِّسُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نَسْطَعُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ نُسْكُلَا يَا حَجَرُ اعوذي مَعَهُ وَقَائِر وَأَلَمْ نَأَذُ الْحَجِيد أَنْ يَعْمَلَ السَّالِطَاتِ وَقَدْ كُنْتَ الصَّرْفَ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير فَأَنَّى يُدْرِكُ الْمَعْنَى الرِّيحُ غُدُبُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَتَى مَا لَهُ وَعَيْنُ الْقَطْرِ وَمِنَ الرّجُلِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيَّ وَمِنَ الرّجُلِ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ ومن يذق منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعيد يعملون له ما يشاء من محاليب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملون ذا ود شكرا وقليل من عبادي يشقوا فلم نقضي عليه الموت ما دلهم على موته الا دبت الارض تاكل منها فاتى فلما قر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبكوا في العذاب المهين يقد كان لذبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال هُوَ الَّذِي رَزَقَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَعْرَبُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ شَيْلاً عَادِيًا وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتِهِمْ جَنَّاتٍ زَوَا تِيرِ فِكُلِّ قَنْطِرٍ وَأَسْلٍ وَشَيْءٍ وَدَّ اللهُ بِجَنَّتَيْنِ جَنَّتَانِ زَوَا تِهِ عُيُونٌ قِنطُونٌ وَأَسْلَمٌ وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٌ ذَلِكَ جَزَاؤُهُم بِمَا كَفَرُوا وَخَلَقَ جَالِيَ إِلَّا الْكُفُورَ وَأَنْشَأَ بَيْنَهُمُ دَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَعَثْنَا فِيهَا قُرًى ضَائِعَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرَ فِيهَا يَالليَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ قَالُوا رَبَّنَا دَاعِبْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلِّمُ أَنفُسُنَا فَجَعَلْنَا لَهُم أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُم كُلُّهُم مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي لَذِكَرِ آيَاتٍ لِكُلِّ صَدَّارٍ شَكُورٍ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا تريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنحلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حسيم قل دعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون نفق على ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرق وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له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 وإنا أرغي إياكم على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أدرنا ولا نسأل عما تعملون وَلْيَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مِيثَاقًا غَلِيظًا رَّبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِمَا أَنزَلْتَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ عَلَى الْحَقِّ قَائِمِينَ سَنُخْرِجُ لَكُمُ الْكِتَابَ وَالْمَيزَانَ وَلَا يُظْلَمُ فِيهِنَّ ذَرَّةٌ وَفَاءً بِالْمِيزَانِ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تَسْلِيمًا لَّاصِدَ شِيرًا وَنَذِيرًا بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَإِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ بَشَرٍ وَلَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ فَلَعَمْرُكَ بِهَٰذَا الْقُرْآنِ عَجَبًا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللَّهُ بِكُمْ ضَرًّا لَّنْ يَنفَعَكُم ۖ وَإِنْ أَرَادَ بِكُمْ خَيْرًا فَلَا يَنفَعَكُم مِّنْهُمْ شَيْئًا ۚ أَفَأَنتُمْ تَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَخْتَلِفُونَ يَا بُنَيَّ أَوْصِيكَ بِأَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى حَمَانًا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُل لِّلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وارللذين استكبروا ولذين استضعفوا ونحن فعددناكم معل الجباب بعد اذ جاء اكو بل كنت مجرمين وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تحمرون ما أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأشغن أدامة لما رعوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما يجزون لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۚ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ يُؤْذِنُونَ لَأُذِنَ لَهُمْ وَلَٰكِن رَّبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ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 وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بالتي عندنا إِلَّا مَا يَقْرُبُكُم مِّنْ عَادِلٍ فَإِلَّا مَن آمَنَ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 وَلِلَّذِينَ يَسْعَوْنَ نَسِيًا أَيَسْنَمُ عَابِدِينَ أُولَٰئِكَ فِي لَادٍ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ عِبَادِي هُمْ رِزْقُهُ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيُخْزِيهِ لَا وَمَا سَقَطَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وللزنا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثر ما بهم مؤمنون اليَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ اِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا لُقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ وَإِلَٰهُنَا عَلَيْهِ آيَةٌ لَّنَا فِيهِ لَا كُنَّا فِيهِ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا عِجْلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ وَيَدُ اَيِّ يَصُدُّكُمْ عَنِ الَّذِي يَعْبُدُ هَٰذَا ۚ أُفٍّ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا افْتِرَاءُ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِي مَجَاءَ أَهَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا أَكَلْنَاهُمْ مِنْ بُطُونٍ وَلَا يَدْرُونَ رَسُولَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا لَهُمْ مِنْ مُعَشِّرٍ إِذْ أَرْسَلْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلَنَا اَكَيفَ كَانَ نَريسا قُل إِنَّمَا أَعْذُرُ بِوَاحِدٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَعٌ وَقُرَادَاتٌ مَتَى تَصَدَّمُوا لَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنٍّ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ قُلْ مَا سَأَلْتُمُ مِن أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ نَاقِذًا لّامُرْجُومًا قُلْ إِنَّ الْحَقَّ وَمَا يُبْدِ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وإن احتبيت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمننا بهذه وإنما الرساله شوم منك بها قاعد وقد كفروا به من قاده وَيَقُولُونَ بِالْغَيْبِ مِنْهُمْ مَا كَانَ دَائِدٌ وَحِيلاً بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إنهم كانوا في شك وريب